بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات درسين تنة تفسيرا ويأرى آياء لبلما فردمي سديت الراكات ربنا سبحانه وتعالى أكنا جلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات صلاة تنشنن يرويسي إسي إيدني قيسوا رتتي فما والصلاة الوسطى صلاة ولك اللي إرتتي فما صلاة ولك صلاة الوسطى تجلمت صلاة عصري وخاصبه ظهري اللي نجلني لكن ججي دارين صلاة عصري ججورا وقوموا لله ربي في الآبات لا صلاة كيستي قانتين حالك الإسوطاتين صحاب الرسول قدوا آيان تنهم بإنذر صلاة كيستي والاتحاص وني حاجا والقلت وانسلوا بربادا أدما صلاة الآباتاجرا والقافة ججور إذ كنا آيان تنبوثي جنانين ورغمان أكنام تقول ليهن دباً حديثا زيد بن أرقم كا بخاري مسلم وديساً كيس سببني آيان تنبوثي إيسا فإن خفتم فرجالا يو عدوي صداتا يو كالولا يو كابنين سصداتا فرجالا ديما نمتقوى يرو لولا كيسجر عدوى سدااته لولا اوهي اتمففا سلاة اوهي سلااتة قلب من او, او, أو رقبانا يوكا هلا يعبتو تا تنيني اللي سلاة رقبانا ججون هلا يعبتو تا تنيني ججون نمني يعبتا نمني لولا قباجر. اِبْلَاتِ غَرَا گَلُونْ وَانِ سَافِ مِجَنِزْ گَرُما گَرَا گَلِ سَنگَرَا گَلِ صَلَاتَا ما لم تكنوا تعلمون وأنثى قدوم برة درم حقا حق إسح كرب إبرس سجدت القسمة فرائض صلاة واجب صلاة أركان صلاة أكرس للرب إثنين تأكسي سات إبرس زب أكستي صلاة يوم كأؤمن تنتهى والذين يتوفون منكم والرئيس الراد وَيَذَرُونَ كَرِيسَنَ أَزْوَاجًا دُبَرْتُوهُ تَأْهِي هَادَامَنِ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ دَامْسَ دِرْكَمَتَهِ كَإِسْهَانِ الرَّجِيرُ لِأَزْوَاجِهِمْ جَدُونَ دُبَرْتُوهُ إِسْهَانِيَ مَتَاعًا كَنَنِي هَالَتَهِينَ إِلَى الْحَوْلِ حَنْجَ وَجَاتِ هَجَوْجَعُ ثَنِيتِ يَجْتُودَ مَنَاسِنِ أَدْوَهِمْ بَعْنِ فَإِنْ خَرَجْنَا يَوْمًا بَيَانُ فِي فَدَانِي وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا وَرَا نَمِچي ابَّا مَنَا بِيَارْتِي سَنِرَادُ إِتِيُو رَحِيمًا ابَّا مَنَاتِين بَانَا فِي أَمْخُذِهِنَّ مِن فِي تِي گُدَتَن أَكَبَرِچِ فَتُوفَا أكف غفف دي سوفا إزيني سنافقا الرامورفا كنن معثيا إزيني الرا ينجرو يتو ايسان في وفيتي كاني منابا والله ربين عزيزن ينجف على موتوم وفي كيت ستي حكيمن اوجيسا وان حجته كيت ستي مدان استيتيوها هانغي Chaara meeti nendira aja miraatati. Duran ja aggato amma vihaa puurifi, voleku, alen xara, me dettu akumas dura, ara meeti san manni isin kessatettu, isi fnikenna majettu. Walen muta lapati. دبرتي قد دي فهمتي طلاقمتي متاعهم بالمعروف وانسيكنا متجرا اكبر كما تاين حكوم دندهمين حقا على المتقين درقمكته ورربي صداترتي مالي فقتي ددي بي سايو جدمي نمني طلاقه كنا كيف ستي والميدو اكنا من وليمي اكنا من تولت دبرتين أقاتها كما تريد غرو ام ما فالحا دبرتي قد نما عيسى دبرتي سانتو يوحنا ما كنه كني اكاسييت دبتين قافني سين محري اباده وشنو محري را غا هو كذلك يبين الله لكم الايات اقوما امري كن لعلكم تعقلون قديت أنت اللي تنيتني إن عقلي قلت تني الراب وأبوها تني في جدة. ألم ترى سلة جري يا محمد استفهام تعجيبه جداً. وان ذنك سيفتشوف كيسة أمتها. سلة جري إلى الذين خرجوا من ديارهم. جروا وعندا بقتة، عندا بقتةٍ عندا جاءه وهم أولوه حالا ما هدتهن كماته. قماة ما هدوا قماة ربعتهم لي قوم أفرطوا من نما هدوا رجت قماة ما ورلق قوم طيوا جند به حذر الموت دؤل أي فجتشا تعم بيسانة رجماانين بين ومن بني إسرائيل بقته فقال لهم الله موتوا رب إساني جل دؤل جل فماتوا اتومات دومان دو اربي دو جنا ندمان ثم احياهم يرغنا ربن الان اسخاس يرغبلي سديت اكد منين حفاني نبيين اساني حزكيل كجدمو دعائي سبحان الله الجنبودا جرى وقاعد بجراة أكاد الناس التجراتات ينتورن كوفته برا وفنة دوتشي سني إنسان رت تأثيره جوته فانه تبوته القسماتي كفر أهيسن وفتنيتين وقاعد إن الله له فضل على الناس ربي ان الاني لا لا الآن تلقوا لا لإلمنا ما إردت ولكن أكثر الناس لا يشكرون قالوا نمني ربي فقالتا قلتوا مليه الدون سنكم فارا سينا أمتكنا نمتهمون ما لجنانين مؤمنتوني أقلوا لنصداني ورغندا باكثيت أعوني إيسيوا دعا جنان إنهم دعا ونصد دعا صداتا هنجروا وثرا للا جيكونا ورغندا يا يسونو نمدومي غر ربنا لا نيا كيسان سن مكاسي اسن الليغا برباد اسن مخاس ربي جل غر الجن يجود وقاتلوا في سبيل الله لولا كرار ربي كيست دير ربي التاسيس وداف وعلموا بك الله سميع عليم ربنا عليم فهذا يقول لك رب جلال ان تقدم يجد من ذا الذي يقرض الله انه من, من ربي لكسه فهذا يقول لك رب يقول لك قرضا حسنا لكي داري حلالا وانه من ربي لكسه وانه من ربي لكسه فيضاعفه له خرب بذئ قائس غورو ابو عافان كثيرا بذئ حدو كنن راقه حقه اتبتربات خرب بذئ قائس غورو والله يقبير ربي ابا في الرزقي نقباتا ابتلاء يسمقر ويبسط ابا في التدريرص يسمقر اذا ابتلاء امتحان امتحاني ون كن نفس انهجت من هجتوله ابتلاعني والرب يتقولك انا ترني سبرا من سبرو ر ابخنا رت اغنوا مغرغرن ما قبل كون ابتلاع امتحان ترجعون ربي تديبن كيسن اسن ربي وياك انس كيسن غه جزاء ثني فغل تشوكي كيسن رت يجله درسين تي نتعرف درسي اتعان تنهجو لتلي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته